نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا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 رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا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 فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء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 عَلِمَا أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَا أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ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 وما تقدمون لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجر واستغفر الله إن الله ذا فر